المطالب اطرا اللي يطلبها الانسان إيه؟ نوعان النوع الاول هو ايه عارف عاقبه الدعاء عارف عاقبه الطلب عاقبته انه خير وعاقبته انه شر فانا اطلب من الله عز وجل وانا ايه اجزم في الدعاء أحسنت برك الله فيك عبد الرحمن, الرحمن إجاب صاحب الفعل إن بنقول إن الطلبات التي يطلبها الإنسان من الله عز وجل نوعان مطالب يعرف الإنسان عاقبتها فهو يجزم فيها فمثلا إذا سأل الإنسان الله الجنة عاقبة الجنة لا شك ايه خير فهو يجزم بدعاء بطلب الجنة مثلا يدعو الله عز وجل بيستعيذ من النار فيعرف أن النار شر يعرف أن عاقبة النار هي الشر فيجزم في الدعاء إلى الله عز وجل ان يصرف عنه الايه ان يصرف عنه النار يدعو الله عز وجل ان يوفقه الى الطاعه ويصرف عنه الايه ويصرف عنه المعصيه فالمطالب التي يتأكد الإنسان من عاقبتها عليه أن يجزم الدعاء فيها لكن المطالب التي لا يعرف الإنسان عاقبتها مثل دعاء الاستخاره الانسان لا في دعاء الاستخاره لا يعرف الشيء اللي هو بيستخير فيه هل هو سوف ينتهي إلى شر أو سوف ينتهي إلى خير فلذلك لذلك بيعلق الدعاء على مين على معرفه العليم الخبير وهو الله عز وجل كذلك في دعاء الله عز وجل في في الدعاء الاخر في دعاء الحياه والموت لا يعرف الانسان هل, هل إذا طلب به الحياه سوف يكون طول الحياه به خير ام شر فهو يعلق هذا هذا الدعاء على على علم الله سبحانه وتعالى فالاشياء التي يعرف الإنسان وعاقبتها يجزم الإنسان بالدعاء يجزم الإنسان بالدعاء فيها حسن الرحمن ممتاز كلام سليم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أو في الباب اللي بعده من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعذوه ومن دعاكم فأجيبوه يبقى نأخذ من هذا هل من, من لفظ الحديث ان يجب علينا إجابة الدعي حكم إجابة الدعوة هل هي الوجوب على العموم يعني أي واحد يقول لك تعالى اشرب معاكم بيت شاي لو لم تجب الدعوه تكون عاصي الرسول يقول ومن دعكم فأجيبوه يا دها رسوله ومن دعاكم الدعاء عمه الدعوة عمة هنا مش دعوة خاص قبته العرس ده إني يعني رسوله ومن دعاكم دعاك ل دعاك لفرح مش دعاك لعشه مش دعاك لفطار مش دعاك لأي حاجة دعاكم أنت خصصت دعوة العرس إني وده صحيح ده رأي الجمهور صحيح أنا واعي أن رأيك صحيح حسن ما تخافش بس أنا براتك يعني عشان أفهم من تفهم ولا لا. ايه جبت كيف خصصت العرس من بين كل الدعوات ما لازم تكون تخصص لدعوه العرس اوليه دعوه الوليمه بتاعه العرس لابد عندك دليل عارف عارف اللي عارف فرشت اي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايوه شرط عمل الوليمه ايوه ايوه احسنت ومن لم يجب فمن لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء عن دعوه دعوه وليمه ومن لم يجب فقد عصى الله إيه؟ فقد عصى الله ورسوله فخصصها العلماء بدعوة الإيه؟ بدعوة العرس بدعوة الوليمة أو دعوة العرس هذا كلام سليم اللي عندنا بابين النهاردة شيخ سعيد ممكن نكراه مرة إن شاء الله بسم الله والسلام والسلام على رسول الله بابنا جاء فيه فيه فيه اللوو في اللوو احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو انني من فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل على على قدر الله وما شاء فعل فان له تفتح عمل الشيطان عندك شخصيه تشد على الدال على الدال قدر ولا قدروا قدر الله ال. انا طبعا هو في الصحيح رجعت صحيح مسلم. ها؟ قدر الله ده في كده ورجعت مسلم اللي طبعًا في الصحيح هو مسلم رجعت مسلم في الشد. ولكن قدر الله وما شاء فعن. أي نعم. ولكن قدر الله وما شاء فعن. أي. باب النهي عن سفري عن أبي الدجان رضي الله عنه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسوقري فإذا رأيتم منها ما تبغون فقولوا: اللهم مما نسالك من خير هذه بيده وخير, باب فيه وخير فيه ما فيه وخير ما هم به. ونعوذ بك من شر هذه بيده وشر ما فيه وشر ما هم به. أحسن تبارك الله فيك. باب اليوم. باب ما جاء في اللو، اللو يعني قول الإنسان لو، وطبعا في الحديث السابق باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والحديث اللي جاي بعده باب النهي عن سب الريح، في الأبواب بيظهر الحكم، لكن في الباب بتاعنا لم يظهر الحكم ليه؟ لأن قول الإنسان لو فيه اختلاف، يعني قول الإنسان لو يعني له أحوال فلم يجزم المصنف رحمه الله لم يجزم الشيخ محاودة عبد الوهاب بحكم قول لو ليه لإنها لها أحوال فباب ما جاء في لو أي أحكام قول ايه لو أحكام قول الإنسان لو طبعا لو دي أداة شرط أداة ايه شرط والشيخ رحمه الله قال إن فيها ستة أحوال الإنسان لو قالها على وجه الاعتراض على الشرع فهذا حرام كما جاء في قول الله عز وجل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا وهذه الآية نزلت في, غزوة نزلت في غزوة أحد لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هل يأتي يجلس في المدينة ويدافع عنها أم يخرج بالجيش خارج المدينة فكان رأي الشيوخ الصحابة والكبار أن يبقى رسول فين في المدينة ورأي الشباب أن يخرجوا خارج المدينة لواجه المشركين فالنبي صلى الله عليه وسلم استجاب لرأي الايه لرأي الشباب فلما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واصحابه ان يعني انخذل عبد الله بن ابي بن سلول المنافق بثلث بثلث الجيش فلما وقع فلما اصاب المسلمين ما أصابهم في غزوه احد قالوا لو اطاعونا ما قتلوا يعني لو اطاعونا وبقوا في المدينة ما ايه ما قتلوا فهم يقولون ذلك على سبيل الاعتراضي على تشريع الله عز وجل لأن الرسول لما أراد, أن لما أراد أن يخرج ندم الشباب وقالوا يا رسول الله ان أردت أن تبقى فبقى لأنهم كانوا ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يلبس لأمته ثم إيه؟ ثم يخلعها مرة أخرى فالرسول لبس لأمة الحرب عن عدة الحرب وخرج لملاقات المشركين وخرج لملاقات المشركين فهم يقولون إن خروج الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه الشر ورأينا بالجلوس كان فيه الخير فهم يقولون لو أطاعون في الجلوس ما إيه؟ ما قتلوا فهم يقولون كلمة لو اعتراضا على تشريع الله عز وجل واعتراضا على خروج إن إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصحابه فلو هنا فيها نوع اعتراض على شرع الله على ما شرعه الله عز وجل فهذا طبعا اللي بيعترض على شرع الله هذا إيه؟ بقوله لو هذا محرم هذه الحل الأولى من حالات قول إيه لو الحالة الثانية أن يعترض بها على القدر نفسه يعني يعترضون بها في نفس الايه أيضا يا أيها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزه لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا إن الإنسان يقول كلمة لو حدث له مثلا أي مكروه أي مكروه مثلا خسر في تجار او رسب في اختبار او اصيب في حادث فبيقول مثلا ان هو راح المنزله راكب الموتوسيكل وهو جاي بالموتوسيكل ايده اتكسرت مثلا فيقول لو أنا إده ما روحتش المنزله دي ما كانش هت فهو يقول بذلك اعتراضا على الايه على القدر فقول لو بالاعتراض على القدر حرام ولا يجوز ايضا حرام ولا يجوز كذلك تستعمل لو احيانا ليست الاعتراض على القدر لكن للتندم والتحسر للتندم والآه والتحسر واحد يقول لو أنا كنت زكنت شوية رحت من كلية طب مثلاً على نص درج او كلية هندسة على درج لو أنا كنت زكنت شوية كنت آه قمت قمت الدرج لو أنا كنت يركز كنت هجيب الدرجة في أي سؤال دايت في نوع من اعتراض على القدر وهذا أيضا لا يجوز هذا أيضا آه لا يجوز فكون الإنسان يعترض بها على شرع الله كون الإنسان يعترض بها على القدر كون حتى يقوله على وجه الحسرة والندم ليس اعتراضا على القدر لكن على وجه الحسرة والآه والندم فهذا أيضا لا يجوز لأن الحسرة والندم هذا من عمل الشيطان هذا قدرك ولن تفلت منه أصلا طالما القدر وقع وتبين لك لن تفلت من هذا الآه القدر فكون الإنسان يقولها على وجه الحسرة والندم أيضا هذا أيضا آه لا يجوز كذلك أورد الشيخ رحمه الله بيقول إن الإنسان يقول لو ليحتج بالقدر على المعصية يعني واحد بشرب الخمر وبصليش ما بتصليش ليه والله لو ربنا عايز يهديني ما هيهديني فهو بيحتج بالقدر على على معصيته هذا أيضا حرام ولا يجوز يا تعالى صلي الا لو ربنا هيعزي يهديني لو للكفار بيقولون لو شاء الرحمن ما عبدنا هم يعبدون الاصنام ولا لو ربنا عايزنا ما نعبدهمش ما لن نعبدهم فهم يحتجون بالقدر على معصيتهم وهذا أيضا لا يجوز بقوله ايه بالاحتجاج بالقدر على المعصيه احنا في نوع من التفصيل الان إن شاء الله أن يقول ال ال الحلر الخمسة أن يقول كلمة لو على سبيل التمني يعني الأمر سوف يقع يتمنى شيء سوف يحدث في المستقبل فهلا على فهذا على حسب المتمنى به يعني واحد يقول لو أن عندي مالا لو أن في سبيل الله فهذا ليس فيه شيء واحد آخر يقول لو أنا عندي فلوس كنت اشتريت ايه كنت اشتريت ك تشتريت مكان وعملته غير مسرح الناس تعود فيه نعمل فيه تمثيلات ونجيب نعمل فيه اختلاط فهذا يتمنى الشر فهذا لا يجوز فالإنسان, فالإنسان عندما يقول يستعمل كلمة لو على سبيل التمني للأمر سوف يحدث في المستقبل فهذا حكمه بحكم الآه ما يتمناه فإن كان يتمنى خيرا فهو فقوله جائز وليس فيه شيء وان كان يتمنى شرا فأمره فهذا حرام ولا جزء, ولا جزء ان يقول ذلك وهذا ورد فيه الحديث إنما الدنيا لاربعه نفر رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يعمل يعمل في ماله بعلمه ورجل لم ياته الله عز وجل مالا واتاه علما فيقول لو ان لي مثل فلان لو لي مثل عنده المال مثل مال فلان لا مثل ما يعمل فهما في الاجر ايه سواء فهو يتمنى أن يكون عنده مال يتمنى أن يكون عنده مال حتى ينفقه في سبيل الله فهما في الأجر سواء فهو يتمنى الخير فقوله في كلمه لو في تمني الخير جائز وكلمه شر لو في تمني الشر غير جائز في نفس الحديث الرجل الذي اتاه الله الذي اتي علما واتاه مالا فهو ايه يخبط فيه ورجل لم ياتيه الله مالا ولا علما فقل لو ان لي مثل فلان لعملت فيه مثل ما يعمل فهما في الوزر سواء فهو يتمنى أن يكون عنده مال فيعص به الله عز وجل فهما في الوزر فهما في الوزر سواء فقو... فقول كلمة لو لشيء سوف يحدث في المستقبل هذا على حسب على حسب ما يتمناه الإنسان في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استقبرت لما ما سقت الهدي ولا أحللت معكم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان ساق الهدي وسبق نبهنا على هذه المسألة من قبل ان الرسول حج حجا واحنا في ايام الحج هو بالمناسبه حج حجا قارنا يعني أدخل الحج والعمره مع بعض وساق الهدي يعني جاب الهدي اللي هيذبحوا يوم العيد جابه من بلده جابه من المدينه وساق الهدي معه دخل به إلى الحرم فمن ساق الهدي لا يجوز له ان يحل حتى كما طلع وجل ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله و بلوغ الهدي محله يوم العيد احلال الهدي ونحر الهدي يكون يوم بيكون يوم الايه يوم العيد فالنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل من ساق الهدي ان يحلق راسه يعني يتحلل من الحج إلا يوم إلا يوم العيد فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قد ساق الهدي والصح والرسول حج قارنا وأمر من حج متمت... وأمر من حج قارنا معه أن يفسخ حجه ويقلبه ايه ويقلبها عمره يعني يقلب الحج من من القران او الافراد للايه للتمتع للتمتع يعني يعتمر ثم يتحلل ثم يحرم يهل بالحج يوم تمانية من نزل حجه فطبعا طبعا الصحابة يعني كان يشق عليه أن يخالفوا ما يفعله أن أن ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انهم اعترضوا على الرسول اعتراضا شديدا يعني الرسول نفسه بيحق قارنهم مع الرسول أمورهم أن يحقوا متمتعين فرسول بيقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لو استقبلت من أمر مستدبر ما, ما سقت الهدي ما سقت الهدي ولا يعني لو لو أنا الآن لسه في المدينه. سوف لن أسوق الهدي، وسوف أحبه متمتعا لأن الحج القارن إذا ساق الهدي معه من خارج الحل من الحلة إلى الحرم، يجب عليه أن يظل قارن حتى حتى يتم المناسك إلى يوم العيد إلى يوم العيد. ففي الرسول بيكون لو استقبلت من أمري مصدبر. الرسول قال هذا على سبيل الآه، على سبيل التمني. هو الشيخ بيقول على سبيل الخبر لكن هي الأوضح أنها على سبيل الايه التمني رسول يتمنى أنه لو استقبل من أمره ما استقبل الآن لو لو يرجع به الحال يرجع به الزمان وسوف ويرجع به المكان إلى المدينة لو كان في هذا المقام لأن لتمنى أن يكون لم يسق الآية هذه. ليه؟ لأن حج التمني وهذا يا, يا سيدة اللي العلماء على أن أفضل المناسك هو التمتع وأفضل أفضل مناسك هو الآه هو التمتع لأن الرسول يتمنى أنه يحج متمتع يتمنى الرسول أن يحج آه متمتعا فرسول يتمنى الخير يعني يتمنى ما يحدث في الآه ما يحدث في المستقبل يتمنى الرسول أن يحدث شيء في المستقبل وهو وهذا الشيء الذي يتمناه في المستقبل هو الآه الخير الخير أن يحج الرسول أن يحجر صلى الله عليه وسلم حجا متمتعا ولا يحج قاريرا لأن التمتع أفضل من القران وأفضل من الإيه؟ الإفراد وطبعا كلها, آآ آآ كل كلها انواع من الحج جائزة ومجزئة عن الشخص عن الحج لكن أفضل التمتع على الإطلاق هو الأفضل هو هو المناسك أو أنواع المناسك على الإطلاق هو التمتع وهو الذي ذكره الله عز وجل في قوله فمن تمتع بالعمره إلى الحج فما استيسر من الهدي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا على سبيل التمني لما يحدث في المستقبل لما كان يسوع في يحدث في المستقبل لم يقل الرسول هذا على س... على وجه الح الحسرة والندم لأن هذا لا يجوز في حق لا يجوز في حق أحد الناس فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله على سبيل التمني ل... لشيء يحدث في المستقبل لما هو آيه لما هو خير في الآية يقول... وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. وقلنا ان هؤلاء كانوا يقولون هذا على وجه الايه على وجه الاعتراض على الشرع وهذا حرام ولا يجوز قول الإنسان يقول لو يعترض بها على ما شرعه الله عز وجل لو ربنا ما كانش خل, خل الصلاه خمسة كنا صلنا كنا خلهم ثلاثة بس كنا نعرف نصل ونصبطين هذا حرام ولا يجوز لأنه يعترض بها على شرع الله عز وجل هؤلاء نفس... يقولون نفس الكلام لو كان لنا من الأمر شيء لو أنهم أطاعون ما قتل لو أطاعنا الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك في الآية الأخرى نفس الكلام الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لأطاعنا ما قتلوا قل فضراء عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين في الصحيح كما قلنا أنه صح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن كل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان طبعا هذا الحديث في في بدايته عبارة اختصرها المصنف رحمه الله بداية الحديث أصلا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل آه وفي كل خير فقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف المؤمن القوي المقصود به القوة في الإيمان غير ما هو متبادر او ما دائما يفسر به الحديث بيجيبوه في في في يجي على مثلا الرياضة. ايوه في في يعني يجيبلك على مثلا صاله صاله العاب قوة المؤمن القوي خير وحب الله من الضعيف غير لك واحد ده ده بناءه في زين الإنسان ان المؤمن القوي في ايه في عضلاته لكن الصح المؤمن القوي في ايمانه خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف فالمؤمن القوي الذي يحافظ على الصلوات ويحافظ على السنن ويقرأ القرآن ويقيم الليل ويطيع الله عز وجل هذه قوة إيمان خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف لا يحافظ لا يفعل هذه الأشياء وفي كل ايه وفي الاثنين فهم خير الضعيف كمان أيضا فيه خير لكن القوي في بالإيمان خير وأحب إلى الله من الضعيف من ضعيف, الإيه من ضعيف الإيمان يقول العلماء أن الله سبحانه وتعالى يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما وافقها من أفعال البشر يعني الله سبحانه وتعالى يعني إيه؟ الله عز وجل قوي ويحب المؤمن القوي الله عز وجل وتر ويحب الوتر الله عز وجل جميل يحب الجمال الله سبحانه وتعالى محسن يحب المحسنين الله عز وجل صبور يحب الصابرين الله عز وجل شكور يحب الشاكرين الله عز وجل مؤمن يحب المؤمنين فالله عز وجل يحب ما يوافق أسماءه من أفعال البشر سبحانه وتعالى فهو وتر يحب الوتر قوي يحب المؤمن يحب القوي, القوي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه للانسان أن يحرص على كل شيء ينفعه وأن يستعين, بذلك وأن يستعين بذلك بالله سبحانه وتعالى فهو يحرص على نفعه ويستعين, بذلك ويستعين على ذلك بالله عز وجل ولا يعجز وإن أصابك شيء يعني إن إنسان إن حرص على الخير وهو في طريق الخير لم يقدر له الله عز وجل الخير فلا يقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا فإن لو تفتح عمل الشيطان والعلماء يقولون عمل الشيطان المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تفتح عمل الشيطان هي الحسرة والندم والحزن هي الحسرة والندم والآه والحزن وهذا هذه غاية الشيطان مع الإنسان أن يلقي في قلبه الحسرة والندم والحزن لذلك تتلأ الشيطان بيج الإنسان عايز يخوفه ويلقي في قلبه للندم والحزن الشيطان بتلاه يجي للإنسان في منامه ويريه ويوريه الكوابيس جاي له اثنان بحسن واحد جاي عايز يخنقه او واحد بيجر وراه وعايز يضرب بسكين كل هذا من الايه من الشيطان ليه ليحزن الذين امنوا انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امن وليس بضارهم شيئا الا باذن الله فغاية الانسان ان يلقي في قلبك الحزن والحسرة والندم هذه من غاية الشيطان لو تفتح عمل الشيطان لو كلمة لو تلقي في قلبك الحسره والندم والحزن فلذلك كلمة لو على وجه الندم والتحسر لا تجوز لأنها من عمل الشيطان لأنها من من الأشياء التي يستخدمها الشيطان ليصل به إلى مراده أنت مثلا تريد أنت أن يعني شيء ينفعك عايز تحصل أي شيء في الحياة ينفعك عايز تروح كلها معينة عايز تشتغل في وظيفة معينة فتكتهد وتحرص على هذا الخير خلاص لكن لا تصل إليه فيأتيك الشيطان بكلمة إيه لو تقولها على وجه الحسرة والندم فلو هنا تفتح عمل الشيطان فتقع في الحسرة والندم والحزن وهذا ما يرده الشيطان منك فإن لو تفتح عمل الايه الشيطان لكن إذا لم, ت... إذا لم تستطع أن تفعل شيئا في هذه الحياة ماذا عليك أن تقول قدر الله وما شاء فعل تستسلم لله عز وجل في قضائه وقدره هنا مسألة في الأهمية بقى هل ينفع الإنسان يحتاج بالقدر؟ ينفع الإنسان يحتج بالقدر فالشيخ رحمه الله بيقول في فوائد الحديث الفائدة رقم 8 بيقول أن ما لا قدرة للإنسان فيه فله أن يحتج بالقدر يعني حصل لك شيء ليس, ليس بمقدورك أن تمنعه اصلا واحد مولده هو أعمل واحد عنده مصيبة لا شك أن العم دامه مصيبة من المصائب فله أن يقول قدر القدر الله وما شاء فعل أن ربنا القدر عليه أن ليس بيدي خلاص واحد مثلا ولد أعرجه يقول قدر الله وما شاء فعل وما شاء فعل فاي مصيبه تصيبك ليست بمقدورك لك أن تحتج بالقدر أي مصيبه حصلت لك وانت خي خارجه عن ارادتك اصلا فلك ان تحتج فلك أن تحتج بالقدر لكن اي مصيب معيبه أو مصيبه تحدث لك بسبب عملك لا يجوز لك أن تحتج بالايه بالقدر فيش واحد يدخن بدخن ويقول ان قدر الله ما شاء فعل عمل ايه ربنا كتب علينا نايدخل لا أنت مدخل بمزاجك هو حد غصلك على التدخين ما فيش واحد ما تصليش يقوله عمل ايه قدر الله ما شاء فعل ربنا قدر عليه ما صليش عامل ايه لا جزء يحتاج بالقدر على المعائد واحد مثلا يعصي الله عز وجل بأي معصية يجذب في حديثه لا يطيع الله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع الطاع لا جزء له أن يحتاج بالاية لا جزء له أن يحتاج بالمعصية الله يفتح عليك لسه نقول له شيخ سيد نفس الشيخ ذكر في عندنا في الرقم 8 هو بيقول ان سيدنا آدم وموسى عليهما السلام احتج آدم وموسى فقال له لأ موسى لآدم عليهما السلام عليهم السلام يا آدم انت أبو البشر أخرجتنا من الجنة بسبب معصيتك فقال له آدم عليه السلام يا موسى أنت كليم الله اتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن أُخلق بأربعين سنة قبل أن أُخلق بأربعين إيه سنة فبيقول علماء فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فحج آدم موسى فحج آدم, آدم موسى يعني آدم عليه السلام كانت له الحج على إيه على موسى طبعا موسى عليه السلام لا يلوم أبان آدم على أنه عسى الله لأن الله عز وجل ذكر أن آدم عليه السلام قد تاب من المعصية قد تاب من الآه من المعصية فلا يجوز ان الإنسان يكون قد تاب من معصيه وأكل من الشجرة، فادم عليه السلام، موسى عليه السلام لا يلوم ادم على أنه أكل من الشجرة، لأن أكل الأكل من الشجرة كان معصية، تاب الله عز وجل منها وانتهى وانتهى أثرها، لكن كان من أثر هذا الأكل أن خرج من الايه من الجنة. في موسى عليه السلام يلوم آدم على أنهم خرجوا من الجنة لأن لو كان آدم وحواء ما زالا في الجنة كان هو وأولادهم كلهم قلوا إلى الآن في الجنة أولادهم وإحنا معهم وآدم إلى الآن وموسى عليه السلام فبيقول آدم أنت خرجتنا من الجنة فآدم بيقول إنه خروجي من الجنة كان مكتوبا إيه عليه هو لم يحتاج لم يحتج بالقدر على أنه أكل من الشجرة لأنه أكل من الشجرة إيه باختياره أكله من الشجرة كان باختياره وبتسوية الشيطان له شك خلاص فإنما آدم احتاج بالقدر على ال على الـ على الـ على الخروج ونفس الخروج كان مقدرا هيخرج يعني هيخرج خروج آدم عليه السلام كان امرا مكتوباً سوف يخرج آدم سوف يخرج آدم أكل أو لم إيه أو لم يأكل فهو لا يلومه على الأكل انما يلومه على إنما يلومه على الخروج لذلك العلماء يقولون كما فيه القاعده المشهورة في باب اللي بالقدر إنه يجوز للإنسان أن يحتاج بالقدر في المصائب وليس في الايه في المعائب المصائب التي تقع على الإنسان فوق بدون بدون اختياره يجوز للإنسان أن يحتاج بالقدر واحد مرء فجأة حصل له مصيبة يعني أي نوع من انواع المصائب في الحياة خلاص فيقول قدر الله وما شاء فعل لكن واحد يعصل الله يفعل معصية معينة باختياره لا يجوز له أن يحتاج بالايه لا يجوز له أن يحتج بالقدر في بعض العلماء ومنهم من القيم رحمه الله وجه هذا الحديث ثوجيها جيدا بيقول للإنسان إذا فعل معصية الإنسان إذا فعل معصية من المعاصي وتاب منها يجوز له بعد التوبة أن يحتج بالقدر يجوز له بعد التوبة أن يحتج بالقدر يعني واحد كان يعصي بيشرب خلاص يشرب سجاير خلاص أعني يشرب سجاير عشر سنين ودي معصية من المعاصي تاب من هذا الدخان و. عاد الله عز وجل ويستغفر الله سبحانه وتعالى وتاب من هذا الذنب. ف... فيك... العلماء يقولون في هذه الحال يجوز أن يقول آه قدر قدر الله وما شاء فعل ماذا أفعل كنت آه أعصي قدر الله وانا لم أكن لي... لم يكن لها فيها اختيار. ف... في... إذا فعل الإنسان المعصية وتاب منها يجوز له أن يحتاج بالآه بالقدر. أما في حال المعصية لا يجوز له أن يحتاج بالآه بالقدر يجب عليه أن يقلع عن المعصية يجب عليه أن يقلع عن الآه عن المعصية. الشيخ رحمه الله بيقول أن من فوائد الحديث أن للشيطان تأثيرا على بني آدم لقوله فإن لو تفتح عمل الشيطان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم قال بعض أهل العلم إن هذا يعني الوساوس التي يلقيها في القلب فتجري في العروق فالشيطان طبعا له تأثير سلبي تأثير سيء على على آدم وساوسه تجري في قلب الانسان وتجري في دم الإنسان كما يجري الايه كما يجري الدم لكن من رحمه الله عز وجل ان جعل للشيطان لمه بابن ادم جعل الإنسان نزغ للشيطان نزغ على على الانسان وجعل للملك ايه لما جعل للملك لمه فالله سبحانه وتعالى من رحمته أن جعل لمه للشيطان ولمه للإنسان لكن هذا بنقول هذا الكلام ان الشيطان له تاثير على الايه على الإنسان، فإذا أصابك شيء يكرهك، عليك أن تستعين بالله عز وجل على دفع هذا الشيء المكروه، لأن هذا من عمل ال هذا من عمل الشيطان. الباب الثاني باب النهي عن سب الريح، نعم، آه، يعني لما يعني نزغه يحط يعني يلمل به الشيء يحيط به ويستولي عليه، فالشيطان يستولي عليك في بعض الأوقات ويستولي عليك الملك في بعض الأوقات، إن للشيط إن لل كما قال نبي صلى الله عليه وسلم إن للم... للم... للم... للشيطان لمتهم بابن آدم أو للملك أي لمة أي عبد المقمان وذلك في تعال وعفو الله إزاي إذا لا شاكل ليه تأثير إذا كنت ضعف, ضعف الكيد بتاع الشيطان وليه تعف الشيطان كيد واجهه ضعفي عنه إيه؟ يوسوس هذا ضعف لأن الشيطان تأثيره على الإنسان مجرد وسوس لذلك لما يدخل الشيطان النار ويدخل معه أولياؤه من المشركين والذين أطاعوه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان هو الشيطان بيجي يربطك بالحبل وشدك هو الناس اللي بتعص الله عز وجل الشيطان بيشدها بالحبل اللي معصوية ولا مجرد إيه وسوسة طب الوسوسة دي كيد ضعيف جدا يا لقمان أنت بجرد ما تقول فأعوذ بالله من الشيطان رجيم بروح شاف الشيطان هذا الكيد الضعيف القوة ضعيفة في التأثير على الإنسان تذهب بالإيه ومع ذلك يطيعه الناس ويتبعونها في في وسوسته فدوات وش كيد الشيطان أنه ضعيف مجرد وسوسه ودفعه سهل إذا استعنت بالله عز وجل لكن إذا من استمر الوسوسة مع الإنسان تؤثر على الإيه على الإنسان يلم الشيطان بالإيه بالإنسان فالشيطان يؤثر على الإنسان ويلقي في قلبه الحزن وفي قلبه الوهم وفي قلبه الاعتراض على قدر الله كل هذا عن طريق الكيد الضعف اللي هو يا لقمان الوسوسة هذا الكيد وإما ينزلنك من الشيطان نزغن فاستعب بالله فالكيد الضعيف هو الوسوسة المقصود به الايه؟ لكن هل يؤثر تؤثر الوسوسة ولا لا؟ طيب يدخل يدخل فئان من الناس النار بالكيد الضعف اللي هو الوسوسة هي مؤثرة لا شك الباب الثاني باب النهي عن سب الريح طبعا الحكم صريح أنه لا يجوز لأحد أن يسب ال أن يسب الريح، هنا الباب واضح فيه الحكم من عنوانه يظهر أنه لا يجوز السب الريح طبعا احنا دخلنا على فصل الشتاء تأتي الرياح باردة وأحيانا تأتي برياح فيها غبار فممكن واحد يعني بعض الرياح بتكون محملة بالأوبئة والأمراض والعدوى فواحد مثلا تجيله الريح تطلع كل الناس مثلا عندها مرض معين فتلاقى واحد يقعد يشتم في, في الريح فلا جزءا يسب الايه؟ الريح لأن الريح كما يقول علماء مصرفه مدبره بتدبير الله الذي أرسل الريح هو الله سبحانه وتعالى الرياح لا تتحرك بأمرها إنما تتحرك بأمر الله عز وجل وتسخيره فاللي بيشتم الريح الذي يسب الريح هو يسب شيئا مسخرا لا, يتح لا, لا يتحرك بهواء فعاد سبه على الذي حركه أنت بدأ تشم الريح بتشتم في الحقيقة اللي مشاه وهو مين الله عز وجل فمن سب الريح فقد سب الله من سب وهذا يش من بوجهنا الوجوه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الظهر سب الزمن لأن اللي بسب الزمن زمن لا لا ليس له تأثير أصلاً زمن شيء مخلوق من مخلوقات الله فإذا سببت الزمن وهو مخلوق مسخر لله فقد سببت مين الله عز وجل وهذا لا يجوز فلا يجوز أن تسب الريح لأن الرائحة الريحة خلق مصخر لله عز وجل فمن سبب الريح فقد وقع سبه في الحقيقة على الله عز وجل طبعا هذا أيضا هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريحة فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إن نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به وهذا طبعا الدعاء ينبغي لكل واحد منا أن يحفظه حتى إذا مهاجت الريح ب ببرد شديد أو أتت بغبار اللي هي يعني نسميه تراب شديد بي بي يعني يؤثر تأثير سيء على الإنسان من المرض أو ما شبه ذلك فعليه أن يقول هذا الايه هذا الدعاء حتى يعصمه الله سبحانه وتعالى والله عز وجل خلق الريح يرسلها لايه لحكمة عز وجل فهو يرسل الريح بهذه الشرور التي تقع الإنسان تأديما لعباده حتى يتوب ويرجع إليه فنحن نأخذ العبرة من الريح الريح إذا هبت وقامت بشيء يكرهه الإنسان هذه علامة أو تأديب من الله عز وجل للإنسان حتى يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى فإذا هاجت الريح بأمر يكرهه عليك أن تعود إلى الله بالتوبة والعمل الصالح وهذا المقصود من إرسال الله عز وجل على بأي شيء يكرهه الإنسان ومن رس تخويفه وهو نفس البيت ان ايه تخويفه والله اعلم ما هو شك الريح ليس كلها شر لكن فيها شر اللهم اني اسالك خير هذه من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما امرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح لا شك فيها, فيها شر فانت تسال الله عز وجل خيرها وت... لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا هاجت الريح اصفر وجهه اصفر لونه واقبل واكبر حتى اذا امطرت سريه ايه سريعًا لأن هناك قوم أهلكوا بالريح، فما يمن فلأ يأمن النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه ريح ورسالة بعذاب أو رسالة بآه بعذاب، فلما نزل منها الخير تأكدنا أنها ريح ريح خير ونزل منها المطر، فلذلك الريح أحيانًا تأتي بالخير وأحيانًا تأتي بالآه بالشر، فتسأل الله عز وجل خيرها وتستعيذ به من آه به من شرها، والله أعلم.